బిస్మిల్ అహ్మాన్ అయిఫ్లాహ్లాహూ అల్హ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِمَّا قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انذ تقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء జలా మిహు ఆయా తు మొహమా مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءِ سناته وبتاؤيله وتؤيله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكرون إلا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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ